للله الأمررُ مِن قَ وَمِ بعد وَيومَئِذ يفرح المُؤمننون بنَص الله يص مَ شاء وَهُو العزيز الرحيم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 وَمِنْ آياتهِ أَنْ خَلََكُمْ مِنْ تُرَابٍِ سَُّ إذَا أَنتُم بَشَر تَ تَشرِرون وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَلَكُْ مِنْ أَفُوسِكُمْ أَزْواجَ للتَسكُلُ إلَيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَدَّتَ وَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّارُ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَأَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقُوا بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ